فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قُلْ رَبِّ اجْعَلْ لِي عَلَى قَزَائِرِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ففدقوه عليه فعرفهم وهم له متقون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 فعلو وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبائهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأعرس المها أخانا نقتل وإنا له لحافظون.